إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهدو أني بريء فشهدو أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ما لا تنظرون فكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناطيتها إن ربي على طراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا مرجوًا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباءنا وإننا لك شك مما ما تدعون